Bismillahi al-Rahman rahim Al-Rahman alim al-Qur'an. Halak al-Insan. Alimahu al-Bayan. Al-Shams wal-Qamar bihusban. yasjudan. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا faraha, wa أَلَّا تَطْغَوْا فِي wa al-mizan, بِالْقِسْطِ وَلَا turon الْمِيزَانَ mizan وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبْضُ الْعَصْفِ وَالْرِيحَ فَبِأيِّ أَنَاسٍ رَبِّكُمَا تُكذِبانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخْرِ وَخَلَقَ الْجَانِنَ مِن مَارِجٍ مِنْ نَارٍ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 يا معشر الجن والانس إن استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي اي الاء ربكما تكذبان يرسل عليكم من نار نُ حاسُم فَلة تَصير فَبِأَّأَلَ إ رَبّك مَاةُ كَذبَان فَإِذًا شَّات السم فَكانَت وَفدَة Fi yome idhilla yusalu an thambi insu wallajan. Fabi ayy alai rabbikumatukazzibarn. Yaraf al mujrimun bi simahum fi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 ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آل ربك ما تكذبان ذوات أفنان فبأي آل ربك تكذبان فيهما عينان تجريان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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان